صلى الله عليكم قول ما الحكمة في النهي عن الصلاة في القبور؟ الناظم لم يتعرض هنا لذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في القبور والصلاة إلى القبور لأن هذا من أعظم الذرائع للشرك بالله سبحانه وتعالى. فنهى عن الصلاة في المقابر ونهى عن الصلاة في القبور ونهى أن تتخذ القبور مساجد قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر مما صنعوا واتخاذها مساجد بالبناء عليها أو بجعلها موضعا للصلاة وهذا النهي عن الصلاة في القبور واتخاذ القبور مساجد أي مكانا للصلاة لأن ذلك دريعة للشرك نعم يقول ما هي علامة العلم النافع العلم النافع يطلق ويراد به ما هو نافع في نفسه وأيضا ما هو منتفع به صاحبه والعلم النافع في نفسه والعلم المستمد من الكتاب والسنة والنافع الذي ينتفع به صاحبه والعلم الذي يعمل به وإذا اجتمع للعبد العلم النافع لنفسه وعمله بهذا العلم اجتمع له الخير والصلاح والفلاح قال الله تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح هو سبيل المنعم عليهم فالمنعم عليهم هم اهل العلم النافع والعمل الصالح غير المغضوب عليهم الذين عندهم علم بلا عمل ولا الضالين الذين عندهم عمل بلا علم نعم صلى الله يقول حب الدنيا رأس كل خاطئة فكيف يخ... فكيف يخرج هذا الداء من القلب حب الدنيا مهلكه لي آه الإنسان حب الدنيا مهلك عليه الإنسان وأمر خطير ورأس الخطايا كلها الإشراك بالله عز وجل وأكبر الكبائر وأعظم الذنوب أخطرها وأعظم الموبقات وحب الدنيا مهلكة, لي مهلكة لصاحبه لأن إذا ركن إليها وكانت الدنيا أكبر همة ومبلغ علمي أهلكته وصرفته عن الدار الباقي الباقية وألهته بغرورها وزينتها وزخرفها والواجب على العبد أن يعتبر هذه الحياة الدنيا معبر وليست وطنا. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا إليها فلما وجدوا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فالعبد لا ينظر إلى الدنيا أنها دار بقاء وخلود وإنما هي دار عبور وانتقال. ولا أدري الإنسان متى ينتقل قد ينتقل منها غد غدا أو بعد غد أو بعد شهر ربما يكون يؤمل أن يعيش الستين والسبعين والثمانين ويموت وهو ابن العشرين سنة ماتوا اطفالا وماتوا شبانا وماتوا كهولا وماتوا شيوخا وماتوا معمرين الموت لا يفرق بين صغير وكبير ولهذا جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال تذكروا هادم اللذات يعني الموت لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت ومتى تحضر منيته فهذه الحياة الدنيا ليست دار بقاء وإنما هي دار عمل ومنها يكون الانتقال إلى دار الجزاء والحساب ولهذا يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولي كل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل نعم. حسن الله عليكم يقول هل يجوز للرجل أن يطوف طواف النفل ويهدي ثوابه لآخر الذي ورد أهداء ثوابه هو الاعتمار والحج فله أن يعتمر ويهدي ثوابه للغير وله أيضا أن يحج ويهدي ثواب الحج للغير نعم حسن عليكم يقول شككت في مبلغ من المال قدره 85 ريال كان تحت فراش في ميناء فماذا أفعل؟ أعد؟ شككت في مبلغ من المال قدره 85 ريالا كان تحت فراشي في منى فماذا أفعل إذا لم يكن عندك يقين أن هذا المال لك فتتركه يأتي صاحبه ويأخذه تتركه مكانه هذا هو الأصل فإذا كان ليس عندك يقين ولا جزم أن هذا المال مالك فتتركه مكانه قد يكون شخص أخفاه تحت فراشك ليرجع إليه فياخذه فتتركه في مكانه هذا هو الأصل نعم حسن الله عليكم يقول ماذا يفعل بمال كسب من من أمر محرم بعد التوبة من ذلك والإقلاع عنه عندما يتوب الى الله عز وجل المكتسب الأموال من الحرام بيع الخمور أو الربا أو غير ذلك من شروط التوبة التخلص من هذه الأموال التي جمعها من حرام إما من سرقة أو من غش أو من بيع للمحرمات كالغموء الخمور وغيرها من شرط التوبة أن يتخلص من هذه الأموال المحرمة نعم صلى الله عليه يقول ما هي الاشياء التي تعين على غض البصر ففتنة النساء كثرت وخاصة إذا كان الإنسان يعيش في بلاد من, بلد من بلدان الكفر الدعاء من أهم ما يكون في هذا الباب اللهم جاء في السنة اللهم أن يعوذ بك من شر السمع. ومن شر بصري ومن شر فؤادي ومن شر مني هذا ثبت بالحديث فالدعاء من أهم ما يكون الدعاء من أهم ما يكون يكثر من الدعاء ويتبع الدعاء ببذل الأسباب ومجاهدة النفس والبعد عن مواطن الفتن وأماكن الفتن لا أن يذهب إلى الأماكن التي فيها الفتن ويقول لا أتمكن من غض البصر بل يأخذ الطريق الذي هو بعيد عن الفتن وسالم من الفتن والله تبارك وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرج ويقول ومن يتق الله يجعل له من أمر يسر ويبادر أيضا إلى إعفاف نفسه وتحصينها بالزواج وأن يشغل نفسه بالعباده و. العلم النافع ومجالسه الأخيار إلى غير ذلك من الأمور والأسباب والوسائل المعينة نعم الله يقول ما حكم من يشرب ماء زمزم وهو واقف ويفعل ذلك تعبدا ويقول بأن الوقوف خاص بماء زمزم جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء زمزم وهو قائم شرب ماء زمزم وهو قائم وكما تقدم يعني الشرب وهو شرب المره وهو قائم يكون عندما يكون هناك حاجة عندما يكون هناك حاجة وإلا الأصل أن يكون الشرب عنقي عن جلوس والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه شرب ماء زمزم وهو قائم وأيضا صح عنه أن أنه شرب غير ما زمزم وقائم كما في الحديث عندما شرب من القربة من في القربة شربوها قائم وهذا حمله العلماء إلى إلى الحاجه لذلك حمله أهل العلم على الحاجة لذلك نعم صلى الله عليكم يسأل يقول ما ما أحكام رفع الأيدي في الدعاء متى يرفع الأيدي ومتى لا يرفعها العلماء يقولون حال اليدين من حيث الرفع وعدم في الدعاء ثلاثة الأولى ما ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع دعا ورفع ورفع يدين فهذا يقال فيه من السنة أن ترفع يديك يقال من السنة أن ترفع يديك ومن ذلك دعاءه في صلاة الاستسقاء ودعاءه في عرفة وغير ذلك من المواطن التي ثبت أنه دفع دعا ورفع يديه فيقال من السنة أن ترفع الأيدي والنوع الثاني ما ثبت أنه دعا ولم يرفع يديه وهذا يقال فيها السنة الا ترفع الأيدي مثل الدعاء وقت خطبة الجمعة إلا أن يستسقي فهذا من السنة الا ترفع اليدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع والنوع الثاني ما ليس من هذين النوعين فالأمر فيه واسع الامر فيه واسع الرفع وإن لم يرفع والرفع من أسباب الإجابة إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا ونسأل الله الكريم أن يوفقنا اجمعين لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدين ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم عذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأصلح لنا شاننا كله يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك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 أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك إليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآلِه وصحبه أجمعين من باب التنبيه كالعادة الفجر ليومي الخميس وليومي الجمعة والسبت فجرا الدرس يتوقف يوم الجمعة والسبت درس الفجر اليوم الجمعة والسبت يتوقف كما هو المعتاد واما الغد فيكون درسنا كما هو بعد صلاه العصر ان شاء الله في هذا الموضع وفي هذا الكتاب جزاكم الله خيرا